بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في تفسير المفصل شبه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الثمانون وفيه تفسير سورة القيامة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة عشرة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايسر الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا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 إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأشحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى لا أكسم بيوم قيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة لا هذه مزيدة للتعكيد مثل فلا اقسم بمواقع النجوم لا اقسم بهذا البلد فهي تزال لتاكيد الخبر وهناك حروف تاتي للتاكيد مثل فبما رحمه من الله لنت لهم وغير ذلك ياتي احيانا ما من اله الا الله من هذه للتاكيد والاصل ما إله إلا الله فهذا شيء معلوم في القرآن هذا وجه والوجه الثاني أن لا نافية أن لا ليست مزيده وإنما هي نافية لشيء قبلها وهو تكذيب الكفار والمشركين بالبعث تكذيبهم بالبعث كما سبق ما حكى الله عنه من إنكارهم البعث والنشور الله جل وعلا يقول ليس الأمر كما زعمتم فلا هذه نافية لما زعموه من نفي البعث والنشور وجهوده أقسم أي أحلف القسم هو الحلف والله جل وعلا يحلف بتأكيد ما يخبر به مع أنه سبحانه وتعالى أصدق القائلين ونصدق من الله قيل فهو أصدق القائلين ومع هذا يحلف على ما يقول ويخبر وهو لا يقسم الا بشيء له اهميه وله شان لينبه عليه ولكون يوم القيامه له اهميه وله شان أقسم الله به وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله من حلف بغير الله قد كذر لا تحلهوا بآبائكم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق المخلوق حرام عليه ان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويوم القيامه هو يوم البعث والنشور لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين الا يوم القيامه وهو يوم مهول تشيب من هوله الولدان تضع كل ذات حمل حملها فرى الناس سكارى هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ففي يوم القيامه له أهوال عظيمه فالله جل وعلا اقسم به لعظمته وما يحدث فيه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه كذلك الله جل وعلا اقسم بالنفس اللوامه النفس مخلوقه من مخلوقاته لكن فيها عجائب وعبر ولذلك أقسم الله بها واللوامة التي تلوم صاحبها نفس المؤمن تلوم صاحبها على المخالفات وتحثه على التوبة هذه نفس المؤمن المؤمن إذا حصل منه ذنب او خطا لامته نفسه على ذلك وامرته بالتوبه الى عز وجل قال الإمام ابن القيم رحمه الله والنفوس ثلاثه انواع كما جاء في القران النفس الأمارة بالسوء إن النفس لاماره بالسوء هذه نفس الكافر دائما تمره بالسوء والكفر والمعاصي وكباع الشهوات فعل المحرمات ترك الواجبات فهي أمارة بالسوء والثانية اللوامة وهي نفس المؤمن كما بينا والثالثة المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة وهي التي لا يصدر منها سوء ولا معصيه هذه مطمئنة بالإيمان مطمئنة بالإيمان واليقين وهذه أعلى أنواع النفوس فهذه النفس عجيبة ولذلك أقسم الله جل وعلا بها لينبها على شأنها ولا أقسم بالنفس اللوامة والمقسم عليه هو البعث النشور ولهذا قال جل وعلا ايحسب الانسان الإنسان أي الكافر يحسب الإنسان أي الكافر الذي يجحد البعث والنشور ايحسب أحسب لن نجمع عظامه اي إذا مات وطال عليه العهد صير ترابا تفنى عظامه تكون رميما ولذلك قال الكافر من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم الله قادر على أن يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم المتمزقة والشعور المتناثره قادر على أن يعيدها الذي خلقها أول مرة قادر على اعادتها من باب أولى قد علمنا ما تنقص العرض منهم وعندنا كتاب حبيب فالميت وإن تحلل وصار ترابا فإن الله يعيده كما كان ويجمع عظامه النخرة والرميم يعيدها كما كانت ونص على العظام لانها هي هيكل هي هيكل البدن ثم يكسوها الله جل وعلا باللحم الا نجمع عظامه بلى نجمعها قادرين حال منصوب على الحال علامه نصب عليا نيابه عن الفتحه أنه ملحق بجمع المذكر السالم قادرين قادرين على اي شيء على ان يسوي بنان اصابعه اصابع الانسان ان يسويها فيه معنيان قولان يا آل المفسرين قول الاول ان الله قادر على ان يجعلها تخف البعير متشابكه تخف البعير ولا يفرقها كما كانت في الدنيا عقوبة له فإن هذه المصابع المختلفة المتفرقة من عجائب قدرة الله لأجل يسفل على الإنسان الأقض والاعطاء والقضب والبسط وغير ذلك فهو قادر على أن يصلب هذه النعمة ويجعلها تخف البعيد هذا قول أن نسوي بنانا نجعلها سوى لا فصل بينها ولا اختلاف بينها بالطول والقصر والقول الثاني الا قادرين على ان نسوي بنانه لان البنان هو اعجب ما في الانسان وما فيه من الخلقه الدقيقه والعروق الدقيقه والمفاصل فهي من اعجب ما في الانسان فاذا فنيت في القبر تلاشت ان الله قادر على ان نعيدها كما كانت مع دقه خلقتها وخفاء معالمها لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى اذا كان قادرا على تسويه البنان فهو قادر على غيره من اعضاء الجسم وهيكل الجسم من باب أولى لأنه سبحانه لا يعجزه شيء بل يريد الإنسان يعني الكافر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يفجر يعني يكفر الفجور وهو الخروج عن طاعه الله يريد ان يستمر على المعاصي طول حياته ولا يتوب الى الله سبحانه وتعالى ما يجدي تجدي فيه الايات والعبر فعنده عمل طويل استبعاد للبعث والنشور فيتمادى في عمله السيئ ولا يتوب الى الله عز وجل يفجر أمامه بمستقبله من عمره ولا يتوب لله الله سبحانه وتعالى لأنه لا يؤمن ببعث ولا نشور ويظن أنها في الدنيا فقط فهذا نتيجة لعدم الإيمان بالبعث، أن الإنسان يتمادى في غيه وظلاله لأنه لا يؤمن بحساب ولا بجزاء ويظن أنه مهمل ليفجر امامه وقيل ليفجر امامه ان يؤخر التوبه ويسوغ بها الى امد بعيد لا يدركه وكان الواجب ان يبادر بالتوبه ولا يتمادى في الغي والضلال لأنه لا يدري متى تختم حياته فيجب عليه المبادره انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات كان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فالذي لا يتوب الا عند الموت مثل الذي يموت وهو كافر لأن توبته لا قيمة لها عند الموت لأنه يغلق باب التوبة بالنسبة له بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لأنه لا يؤمن بالبعث والجزاء بل يسأل أيام يوم القيامة يعني متى وقت قيام الساعة من باب التحدي من باب التحدي والإنكار يسأل متى هالساعة اللي تقولون متى هذه القيامة من باب التحدي والاستبعاد لها منكرا لها يسأل أيانا أي متى يوم القيامة الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسألون عن قيام الساعة متى؟ من باب التحدي والله جل وعلا أخفى ذلك حتى عن الملائكة والرسل لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها لا ملكا ولا نبيا ولكن الكافر يسال متى يوم وليس له مصلحه في معرفه وقت قيام الساعه ليس له مصلحه المصلحه في ان يبادر ان يؤمن بيوم القيامه وان يبادر ويستعد له يستعد له اما متى تقوم الساعه ومتى ما المصلحه فيه يسال ايانا يوم القيامة الله جل وعلا قال فإذا برق البصر يوم القيامة إذا برق البصر برق البصر يعني شخص من شدة الهول صار لا يرتد لا يرتد إليهم طرفهم من شدة الهول لا يغضي شاخصة ابصارهم مهتعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر فاذا برق او برق في قراءه اخرى برق البصر اي شخص وارتفع ولم يرجع من شده من شده الهول اذا برق البصر وخسف القمر خسف اي ذهب نوره ذهب نور القمر وكورت الشمس وذهب ضوءها هذا وقت قيام الساعة فإذا برق البصر خسف القمر ذهب نوره فالخسوف هو ذهاب ضوء القمر والكسوف ذهاب آه الكسوف, الكسوف ذهاب نور القمر ذهاب نور القمر هذا الكسوف والكسوف ذهاب ضوء الشمس وقيلهما بمعنى واحد فالله جل وعلا يجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وكان لا يجتمعان في الدنيا لا يجتمعان اجتمعا الآن توقف توقف سيرهما لأنه انتهى أجلهما انتهى أجلهما وهذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كسبت الشمس خشي أن تقوم الساعة لأن وقف قيام الساعة تكسب الشمس والقمر ويذهب ضوءهما وهذا لا يعلمه إلا الله قيام الساعة لا يعلمه إلا الله فربما يخسف القمر أو تكسف الشمس ولا يعود ضوءها ويعقبه قيام الساعة هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا خرج فزعا يجر رداءه لما كسف الشمس يخشى أن تكون الساعة لأنه لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى ومن علاماتها كسوف الشمس كسوف القمر ما هذا لا يعلمه إلا الله أما هؤلاء المتحدث الان الآن الذين يقولون ما فيه عبرة الكسوف والخسوف هذا شيء عادي شيء طبيعي يعرف بالحساب ولا يدرون إن وراء الكسوف والخسوف شيء لا يعلمونه لا يدرى متى يحصل وهو قيام الساعة لجهلهم بذلك نقول لجهلهم وإلا إن كانوا لا يؤمنون بذلك فهم كفار لكن لجهلهم بذلك قالوا هذه المقاله فكون يدرك في الكسوف والكسوف لا يمنع أن يكون عند حدوثه قيام الساعة وهذا ما تحوقه الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الشمس والقمر، حين ذاك إذا حصلت هذه الدواهي والأهوال يقول الإنسان ها يكذب ذي البعث والنشور إذا حصلت هذه الأمور يقول الإنسان الكافر أين المفر أين المفر من هذه الأهوال وما يعقبها من الجزاء والحساب يسأل أين المفر لأنه من عادتهم في الدنيا إنه إذا جاء خوف يفرون يهربون ولكن في هذا الموقف ليس لهم مفر ولا مهرب يقول الإنسان يومئذ أي يوم إذن أيوم حصول هذه الأمور أين المفر لا لا مفر لا مفر له قال الله جل وعلا كلا هذا نفي كلا ليس هناك مفر كلا لا وزر والوزر هو الجبل الذي يتحصن به الخائف أو القصر المنيع الذي يتحصن به الخائف في الدنيا يوم القيامة ما فيه ما فيه جبال ولا فيه قصور حصينة ولا فيه ملاذ ما فيه ملاذ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ما, ما فيه ملال يلوذ به الخائف في هذا اليوم كلا لا وزر أي لا مكان يختفي فيه الخائف تحصن فيه بل هو بارز لا يخفى على الله سبحانه وتعالى وإنسان يومئذ عين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ما لهم محيد عن الله جل وعلا ما لهم محيد عن الله الذي كفروا به في الدنيا كذبوا بآياته ليس لهم محيد عنه يوم القيامة يلاقونه سبحانه وتعالى كل يلاق الله المؤمن والكافر كلهم يلاقون الله جل وعلا ولا يختفون يا معشر الجن وإن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تمحوا لا تنفذون إلا بسلطان ما لهم نهرب عن الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون فلا مفر لك من الله لا بد أن تلقاه ولا بد أن تلاقي جزاءك على عملك فكن على أغبة الاستعداد ما دمت على قيد الحياة في هذه الدنيا ما فيه دار تستعد فيها غير هذه الدنيا الاخره ما فيها عمل جزاء فقط ما فيه عمل إلا في هذه الدنيا فاغتنم وجودك في هذه الدنيا واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى الى ربك يومئذ المستقر اي القرار الذي لا مفر منه ولا محيد العادة العاده انك اذا صرت خائف من احد من سلطان من امير من عدو انك تفر منه تهرب منه يوم القيامه ما له مردك الى الله سبحانه وتعالى الذي كفرت به في الدنيا وعصيته و... انت راجع اليه وواقف بين يديه الى ربك يومئذ المستقر ماذا يحصل في هذا اليوم ينبأ الانسان يخبر الانسان ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر من الأعمال بما قدم لآخرته وما أخر في الدنيا وقيل بما قدم من الطاعة وأخر من المعاصي أو ما قدم في أول عمره وما أخره في آخر عمره بما قدم وآخر لا يترك شيء من أعماله نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر ينبأ يوقف على عمله ويعطى كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا ينكر منه شيئا لا ينكر منه شيئا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ثم قال جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصير مع فونه نبأ بما قدم وأخر في الكتاب الذي سجل عليه ودفع إليه ايضا تشهد عليه أعضاؤه وجلده بل الإنسان على نفسه بصيره أي آية وعلامة وذلك حينما يختم على فيه وتتكلم يده ورجله وجلده بما كان يعمل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره فمع انه يعطى هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيره الا اعصاه سجلته عليه الملائكه الحفظه ايضا نفسه تشهد عليه جسمه يشهد عليه بل الانسان على نفسه بصيره اي بينه بينه بشهود اعضائه عليه ولو القى معاذيره لو اراد ان يعتذر يوم القيامه لا يؤذن لهم هو وقت اعتذار هذا ولا ينفع الاعتذار ولا عذر له لا عذر له فلو اعتذر شهدت عليه أعضاره وجلده فلا ينفعه لإعكذا ولو ألقى معاذه ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يعمل عند نزول الوحي عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يشتد به الأمر ويستعجل في قراءة القرآن الذي يلقيه عليه جبريل يخشى أن ينساه يخشى أنه ينساه فيحرك لسانه وشفتيه قبل أن ينهي جبريل عليه السلام القراءة عليه يخشى أنه ينسى الله تعهد له بأن يحفظ عليه هذا القرآن ولا يحتاج الى انه يكلف نفسه في هذه الكلفة والحفظ لا تحرك به أي القرآن وقت نزوله عليك في واسطة جبريل عليه السلام لا تحرك به لسانك لتعجل به كما قال جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه بل استمع إلى جبريل استمع له حتى ينهي ما جاء به براحة و لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه لا تخاف انه يضيع منه شيء حينما تستعجل لا تخاف انه يضيع منه شيء ان علينا جمعه في صدرك جمعه في صدرك ولا يضيع منه شيء و قرانه كذلك نيسر عليك قراءته بدون عجلة فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليه السلام قرأه عليه اتبع قرآنه اتبع قران جبريل عليه السلام هذا إرشاد من الله لرسوله عند نزول الوحي كيف يستقبل الوحي تعهد الله له بجمعه في صدره وتعهد الله له بأن يسهل عليه قراءته وأمره أن يصدي إلى جبريل حتى ينهي ما نزل به من القرآن فإذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه تفسيره وبيان أحكامه سنبينه لك بالوحي الثاني وهو السنة النبوية ثم إن علينا بيانه أي تفسيره توضيحه لك تعهد الله له لهذه الأمور ثلاثة أمور جمعه بقدره وقرآنه بلسانه يبين له معانيه وأحكامه فهذا تقنين للرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ لهذا الوحي من أن يضيع منه شيء وتخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لتحفزه حرصا على حفظ القرآن وعدم نسيان شيء منه، الله تكفل به. قال سبحانه وتعالى: إننا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون، فلا خوف عليه. حتى بعد الرسول لا قيام الساعة لا خوف على القرآن، إن أحد يعتدي عليه أو يزيد فيها وينقص، لأن الله تكفل. بحفظه الى ان يشاء الله جل وعلا رفعه في اخر الزمان ولذلك ما استطالت اليه ايدي الاعداء مع شده بغضهم له حرصهم على حرصهم على تلاعب بالقران ما تركوا وسيله الا ويفضحها الله سبحانه وتعالى وسيبقى هذا القرآن كما أنزله الله إلى أجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمن أما الكتب السابقة فإن الله عهد بحفظها إلى علماء بني إسرائيل استغفظوا من كتاب الله بما استغفظوا من كتاب الله استحفظهم الله عليه فضيعوه وحرفوه غيروه اما هذا القران فلن تتطاول اليه يده باي تغيير لانه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وهذا من اعجاز هذا القران العظيم الذي هو المعجزه الخالده لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الباقي المعجزه الباقية على مدى الدهر تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كله من الله جل وعلا وعود صادقة حول هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله حجة على البشرية على الجن والإنس حجة ينذر وأوحي الي هذا القرآن ينذركم به ومن بلغ وكل من بلغه القرآن وهو عربي فإنه حجة عليه حجة عليه عند الله سبحانه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك أو عليك لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه لا ليس قبله كتاب مكذبه وليس بعده كتاب مكذبه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حميد ولو كان هذا القرآن من كلام البشر او من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام جبريل لتطرق عليه التغيير ولكنه كلام رب العالمين كلام رب العالمين الذي حفظه بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى نعمة على المؤمن وحجة على الكافر. إلى أن تقوم الساعة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النفس هي الروح هل النفس هي الروح نعم النفس هي الروح النفس هي الروح التي يحيا بها المخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة وقد سبقه النفي فكيف يكون قسما من ما هو النفي هذا يا أخي ما هو النفي هذه لا التأكيدية جلنا لك هذه للتأكيد وليست للنفي أما من قال إنها للنفي فهي نافية لكلام الكفار الذين ينكرون البعض لا أي ليس الأمر كما زعمتم أقسموا ليوم القيامة نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله كيف اقوم نفسي لتكون نفسا مطمئنة الأعمال الصالح تقوى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان قوله سبحانه قادرين أنه ملحق بجمع المذكر السالم فهل هو ملحق أم هو جمع مذكر سالم لا ملحق ملحق هذه الصفة ملحقة بالمنصوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله منهم من يفسر قوله سبحانه بلا قادرين على أن نسوي بنانه على البصمة الموجودة الآن وأن كل واحد له بصمة بأصبعه الكبرى تختلف عن غيرها فما صحتها للسفر الله هذا تخرص لا دليل عليه هذا تخرص لا دليل عليه ولا ذكره المفسرون وأقطاب التفسير وأهل العلم وجبال الشفر ما ذكروها؟ هذا من المتاخرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فهل هذا اليوم هو يوم القيامة نعم مش هنا غير يوم القيامة تشخص فيه الأبصار هنا غير يوم القيامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الله سبحانه وتعالى عن الساعة انها لا تأتيكم الا بغته ووردت احاديث تبين أن الساعة لها علامات ودلائل فكيف يجمع بين هذا وهذا بين سو... بين حدوث العلامات والدلائل تقوم بغته تقوم في وقت بغته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله حسبت ان علامات الساعه الكبرى هي عشر فقط ام هي اكثر من ذلك العلامات كما ذكر العلماء على ثلاث اقسام علامات صغيره علامات متوسطه علامات كبرى العلامات الكبرى هي التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها تتتابع ظهور المهدي نزول المسيح وقتله المسيح الدجال الدابة التي التي تكلم الناس يعني تسمهم تجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر خروج ياجود وما طلوع الشمس من مغربها هذه العلامات الكبرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي عدم العجلة في قراءة القرآن الكريم لكن يوجد الآن ما يسمى بقراءة الحدر وهي القراءة السريعة ثانية أنا ما, ما قلت بعدم العجلة هذا امر للرسول ما يستعجل وقت نزول الوحي عليه حتى يتكامل عملت فيلاه على ما انك تستعجل فيها لكن بدون هدر ماه بدون سرعة تخفى معها بعض الحروب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أنه في آخر الزمان يرفع القرآن الكريم هل المراد رفعه من المصاحف أم رفعه من صدور الناس الكل يرفع من المصاحف ولو كان يبدا في المصاحف ما رفع لكن يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البيان الوالد في الآية ثم إن علينا بيانه هل يقصد به بيان أسرار القرآن بيان حكامه أوامره ونواهيه وذلك من السنة المطهره لأنها بيان للقرآن وتفسير للقرآن وأيضا القرآن بعضه يفسر بعضا تنزل الآية ثم بعد ذلك ينزل آية أخرى تبينها وتوضحها القرآن يفسر بعضه بعضا وأيضا السنة تبين القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال أوجه فما رأيه في هذا الكلام هناك من يزهد بحفظ القرآن الكريم ويقول هو حمال حمال أوجه حمال أوجه يمنع أنه يحفظ يحفظ تفسيره يرجع فيه إلى مضانه ومصادره ما هو يعني إلى اهواء الناس وجهالات الناس فسر بها القران الذي تكفل بحفظ نصوصه تكفل بحفظ معانيه لا يتلاعب بها كل يفسره على رايه على نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل النظر في الاصبع اثناء الصلاة عند التشهد هل هل النظر إلى الاصبع في الصلاه عند التشهد هل هو من السنه نعم ينظر الى اسفه عند التشهد وفي غير التشهد ينظر الى موضع سجوده لان هذا اجمع لقلبه عن التشتت نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المصيفه التي يتعود بها المصلي عند مروره بايه عذاب أو بـ او بـ او يسال عند ايه رحمه تعوذ بالله من عذاب الله يسأل الله الرحمه اذا مر بايه رحمه يسأل الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بلع بعض بقايا السواك في الصلاه هل مم. هي بلع بقايا السواك اثناء الصلاه هل هي موطله للصلاه لا ما يضر <تصفيق> لا ما يضر اذا ابتلع شيئا يسيرا على اسناني هو المطلوب انه يلفظه إذا لم يتمكن من لفظه وابتلعه فلا يضر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه زر الحجلة ما معنى ذلك الله شف الحجلة رحل الحجلة وصلها وشف ما اذكر انه شبه به زر الحجر نعم, يقول, نعم. فضي يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ما المراد بالبرهان في هذه الايه القران القران وانزلنا اليكم نورا مبينا جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور مبينة فالبرهان هو القرآن هذا البرهان المثلو أما البراهين العقلية وهذه الآيات الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأشجار هذه آيات كونية والآيات القرآنية هي الوحي المنزل نعم وهي البرهان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نزل مطر غزير وعند صلاه المغرب توقف هذا المطر حتى صلى الناس فجمعوا العشاء معها ثم بعد صلاتهم بنحو عشر دقائق عاد نزول المطر سؤاله ما الأفضل في حقي هل اجمع معهم وهل انا آثم اذا جمعت اجمع مع المسلمين ما دام جمعوا اجمع معهم وقت نزول المطر الغزير ما هو المطر الرزالة والغش يسير لا المطر الغزير الذي يبل الثياب فإذا جمعوا فاجمع معهم نعم وهذا يسأل سؤال قريب من هذا يقول إذا جمع الناس في مسجدنا المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب وأنا لست مقتنعا بهذا الجمع فهل يجوز لي أن اصلي معهم العشاء إذا أنت بالسنه بالسنة فبماذا تبتنع الجمع أخي سنة يعني الله جل وعلا يسر على الناس فهو ثابت بالسنة فكيف أنت لا تقتنع به وكيف لا تكون مع المسلمين صلي مع المسلمين هذا شدود <تصفيق> نعم لكن ربما انه يقصد الغير مقتنع بالعذر الذي حصل انه ما ما يستدعي الجمع ما يستدعي الجمع إن كان هذا هو قصده إذا كنت ما تقتنع بالعذر لا تجمع أما إذا كان قصلك لا ما... أنتم مطمئة إن إلى الجمع تقول انه ما له أصل أو... هذا مشكلة نعم رضيحة الشيخ وفقكم الله هذه رأه مقيمة في بريطانيا تسأل فتقول تزوجت من رجل وأعطاني مهرا قدره عشرة آلاف جنيه وكذلك أعطاني هدايا من الذهب والملابس، وقد طلبت القلع منه وتريد أن تعرف ماذا عليها من إعادة المهر والهدايا هل يجب عليها اعادتها عليها أن تعطيه ما طلب لان مفتدية هذا ليس لها حد وتعطيه ما طلب من أجل أن يطلقها أو يخلعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا موظف يسأل يقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة ستة أشهر نعم. موظف يسأل فيقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة ستة أشهر بدون مرتب من العمل لكن لا يقبل في هذه الدورة الموظف ويسأل هل لي أن أقول إني لا أعمل حلاؤه. الكذب لا يجوز الكذب والاحتيال لا يجوز ألزم الصدق وألزم النظام لا تخالفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل هل المنافق إذا تبين نفاقه يقتل وما معنى قوله سبحانه ملعونين اينما سقطوا اخذوا وقتلوا تقتيلا فلو ولي الامر اذا راى ولي الامر المصلحه بقتله وثبت عليه ثبت عليه ما يستوجب قتله قتله. هذا يرجع الولي الامر حاكم الشرعي هو كل يقتل لا, لا. عيد هذه فوضى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تسالوننا احيانا عن بعض المقالات الباطلة وعن أصحابها فتبينون الحق في ذلك جزاكم الله خيرا لكن بعض المدافعين عن أصحاب تلك المقالات يقولون إن الشيخ صالح لو علم ان هذا القول لخنان لما رد عليه سؤاله هل معرفه القائل لها دخل وتأثير في بيان الخطا وتغيير أبداً الباطل يرد على من قاله كائنا من كان الباطل يرد على من قاله كائنا من كان ولا يدار أحد في ذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل صليت أنا وبعض الم صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد. فانقطع صوت المكبر. صل يقول صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد. فانقطع صوت المكبر. ولم نسمع صوت الإمام ولم نستطع الاقتداء بمن خلفه فقام أحد المامومين وتقدم وصلى بنا إماما وقطعنا متابعتنا للإمام الأول سؤاله هل فعلنا هذا صحيح؟ إن شاء الله هذا فعل صحيح إذا انقطع الاقتداء بالإمام وأنتم في الصلاة تقدم واحد منكم كمل الصلاة هذا سجد قد أحسن في ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت المغرب والعشاء وبعد انتهاء صلاة العشاء ذكر لي أن في ثوبي دمن من خلف الظهر من خلف ظهري ولم أعلم به بسبب جرح فهل علي الاعاده لا ليس عليك الاعاده لكن عليك أن تغسله للمستقبل صلاتك صحيحة إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلمين في الدول الكافرة أن يشاركوا في الانتخابات إذا غلب على ظنها أن ذلك سيحسن أوضاعهم ويحقق مصالحهم أنا لا أقول ذلك ولا أجيز للمسلم أنه يدخل في نظام الكفار وحكم الكفار لا أرى هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل ورد نعم يقول تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور هل ورد عليه دليل أم أنه من باب سد الذريعه فقط لا سبحان الله ما ورد عليه دليل رسول صلى الله عليه وسلم يقول الا فلا تتخذ القبور مساجد يعني لا تصلون عندها المسجد ما هو خاص بالمبني المسجد الصلاة عندها من صلى في مكان وقد اتخذه مسجدا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالصلاة عند القبور ما اتخاذ لها مساجد ولو ما عليها مساجد مبنية لا يجوز هذا نهى عنه الرسول في احاديث كثيره وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله عند الجمع للمطر بين المغرب والعشاء هل تصلى السنة الراتبة للمغرب وكذلك العشاء وهل تقرأ أذكار ما بعد الصلاة نعم إذا جمع بين المغرب والعشاء لا أجبنا عليه درس سابق إن إذا أتى بأذكار المغرب تدخل فيها اذكار العشاء واما الركعه تكون يصلي ركعتين واحده للمغرب واحده عشاء هذا أكم واحسن واذا اقتصر على ركعتين ونوى التداخل لذلك لا بأس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ورد في درس بلوغ المرام الأسبوع الماضي في تحديد مسافه قصر الصلاه في السفر قلت من حيث الدليل عدم التحديد اوضح ومن حيث المعنى فالتحديد اضبط ما هو يقول نعم ما الراجح في ذلك هل هو التحديد أم عدمه الراجح التحديد لانه لو ذهبنا إلى عدم التحديد ما صار فيه سفر في هذا الزمان بسبب الطائرات السريعة والنفاثات ما في سفر في هذا الزمان تقارب الاقطار والبلدان المسافه لا شك انها اضبط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صفوف النساء في الصلاه اذا كانت مؤتمه بالرجال هل تبدا من اليمين ثم يكمل الصف تداعا ام تبدا من الوسط مثل صفوف الرجال تماما تبدأ مثل ما تبدا صفوف الرجال تماما إلا انها خلف الرجال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد دليل أنه لا صلاه لمنفرد خلف الصف واذا لم يجد فرج ولد دليلا يا اخي دليلا من السنه الاول حديث وابي صاحب المعبد فرى رجلا يصلي خلف الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا لفذ خلف الصف نعم ويقول فضيلة الشيخ وإذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر إذا لم يجد فرجة في الصف ينتظر حتى يأتي من يصف معه وهو معذور في هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل وردت من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب لا الذي ورد أنه يكتب التثاؤب يغطي فمه هذا الذي ورد نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله ثبت أن المسلم بعد اتيانه بأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح سائر جسده هذا عند النوم هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم إلى أوى إلى فراشه نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله اشتريت سيارة من المعرض ولكن بعتها في المعرض نفسه بدون أن أخرجها منه لأن صاحب المعرض يشترط علي أن لا أخرجها بل أبيعها في المعرض نفسه لأني قد اشتريتها تقسيطا فما حكم ذلك شرط صاحب المعرض باطل ليس له أن يحجر على صاحب السيارة أن يخرجها صارت ملك للمشتري فلا يحجر عليه هذا شرط باطل وأما إذا باعها في نفس المعرض فهل قبض النافس لأن القبض التام هو نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري هذا هو القبض التام الذي لا يشتال فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا مات شخص وعليه صيام فريضة م? إذا مات شخص وعليه صيام فريضة نعم. هل يجوز أن يصوم عنه شخص آخر بمبلغ من المال؟ لا بأس بذلك إذا ما وجدوا إلا من يصوم عنه بمبلغ من المال فلا بأس بذلك من تركة الميت أو من من يتبرع له بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول أنام من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا وأجمع الظهر والعصر يقول أنام من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسه عصرا واصلي الظهر والعصر جمعا فهل يجوز لي ذلك لا, لا يجوز لك ذلك يجب عليك ان تصلي كل صلاه في وقتها ومع الجماعه ثم تنام النوم ما يفوت اذا صليت نفسك اما انك تضيع الوقت لاجل النوم هذا لا يجوز لي. نعم يقول فضيله الشيخ خصصتكم الله ما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وما مقصود ابن عباس رضي الله عنه بقوله إنها سنة يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة يعني سنة الرسول سنة يعني مستحبه إنها سنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ركن من أركان صلاة الجنازة كما أنها ركن في الفريضة والنافلة نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ما المراد بها ما هو بالقراءة, ما هو بالقراءة صلاة الوتر هذا الوتر إذا, إذا نام عن وتره أو نسيه من الليل فصلاه في ما بين ارتفاع الشمس الى دخول وقت الظهر مع شفعه ما يخليه يشفعه قد استدرك استدرك ما فاته نعم يقول فضيله الشيخ في القراءه ليس لها وقت معين تقرا القران في وقت نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ما هو الذي أخفى من السر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفل, حفل زواجي قريب إن شاء الله وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال تعلمون نعم. حفل يقول حفل زواجي قريب إن شاء الله وأنا ممن يرى حرمة التصوير بالجوال تعلمون حفظكم الله انتشار التصوير في حفلات الأفراح فهل يلزمني أن أنكر عليهم إذا قاموا بتصويري اشترط عليهم أنهم ما يعملون الشيء هذا اشترط عليهم وإذا قدرت النكتة تمنعهم منعهم لكن اشترط عليهم ان ما يكون فيه تصوير ولا يكون فيه شيء من المعاصي و. إذا قدرت على منعهم بالفعل امنعهم يجب عليك هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله لأصحابه نعم الله أعلم فسره لكن قد يكون بعضهم فات عليهم روايته فاتت روايته عليهم الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي عمره سبعة عشر عاما ويؤخرني عن الصلاة ها؟ يقول ولدي عمره سبعة عشر عاما ويؤخرني عن الصلاة ولا ياتي حتى تقام الصلاة حتى صلاة الجمعة ينام ويتأخر عنها يقول هل أتركه وهو يتحمل الإثم لا أنت ابتليت بهذا الولد ابتليت به وهذا من الابتلاء والامتحان فاصبر وكابده لعل الله أن يهديه واذا كان يستطيع الاستقلال بنفسه فابعده عن بيتك اما اذا كان ما يستطيع الاستقلال بنفسه فاصبر عليه في بيتك وتابعه لعل الله أن يهديه نعم ويقول حفظك الله يفوتني التبكير الى الصلاه هل انا معذور بذلك نعم انت معذور بذلك لانك مع مع ابنك تريد أن يحضر إلى الصلاه فأنت في عمل صالح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله احد الاخوان في المقبره يعظ الناس بامكانك أن تصلي الراتبه في البيت صلي الراتبه في البيت تحضر الاقامه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الإخوان في المقبرة يعظ الناس كل يوم رافعا صوته ومطيلا عليهم فأبلغناه بأن التزام هذا خلاف السنة فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ على القبر فما الصحيح في على القبر؟ نعم يعني منبر جعل القبر منبر؟ لا رسول فعل هذا مرة لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده فجلس هو وأصحابه ينتظرون انتهاء إعداد القبر فوعظهم صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعل هذا دائما ولا فعله دائما هذا التزامه جعل هذا هل غلط؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة؟ حمل العصا خصوصا انها وردت في كثير من الاحاديث نعم العصا من السلاح <تصفيق> العصا من السلاح حمله طيب يحتاجه الانسان في طريقه و يتكي عليه و... نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تحريك الاصبع في التحيات هل هو من السنة عند التشاهد عند الدعاء يرفع وأصبعه بعض العلماء يقول يحركها بعضهم يقول لا يحركها والأمر في هذا سهل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أود أن أبدأ بتدريس رجل عامي في العقيدة فما الكتاب المناسب لمثل هذا الرجل كتاب المناسب المختصر <تصفيق> مختصر موجود من مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة التوحيد رساله اسمها الدين وشروط الصلاه كانوا يحفظونها كان الائمه في المساجد يحفظونها للمأمومين الى عهد قريب كان العوام يحفظونها عن ظهر قلب وفيها من العلم والخير الشيء الكثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحد وإخوتي ذهب بوالدتي إلى رجل للقراءة عليها. يقول أحد وإخوتي ذهب بوالدتي لقارئ أوراق يقرأ عليها. وبعد أن قرأ عليها خنقها ثم تركها. فهل الخنق من الرقية؟ لا. الخنق هذا على تعريف. هذا التعذيب ولكن هذا كانه يريد انه يعمل شيء يقال انه يعرف الرقيه وانه كذا وكذا الا الرقيه ما فيها خنق ولا فيها ضرب انما فيها قراءه القرآن والنفس على المصاب والدعاء له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد دليل ان الدعاء مستجاب عند نزول المطر نعم من المواطن التي هي مضن تجابه الدعاء عند نزول المطر نعم ان الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه